صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أَلِفْ تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إذ قال يوسف لأبيه يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ He said, my لَا do not your policies cut yourOOK off of your sister, get وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على كَمَا اتمناها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم In كان في his brothers were already said to the people of Yosef. When Yosef and his إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ أُقْتُلُ يُوسُفَ أَوِّطَ رَحُوهُ أَرْضٍ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 بَانَ مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدِي يَرْتَعْ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ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 قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون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 إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها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 and what he found by spe plane is from produce he was from the view of وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت and كل one منهم them came to عليهم فلما slave and وقد to them وقلنا come لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ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 بَدَلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبينا بتأويله. ela diz que ele não seria o forza do yous que permitísim fare thiscamp não para todos ذالكم مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء That is because of the grace الناس، Allah on us and on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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم لا يعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أَرَى سَبَعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبَعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ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 وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله so فِي will be sent to him only for a little bit of what you eat and after that, they إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به لَمَّا جَأَهُ وَسُولُ قَالَ الرْرجِعَ إلَ رَبِّكَ فَسْأأَلهُ مَا بٌَ النِسْوَه فَسْأأَلْهُ مَا بَالٌ النّسوَةَِّاتِ قَطَّانَ إِنَّ رَبّ بِكَييدِهَِّ عَلِيمٌ قال ما خطبكن اذرا وتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي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 ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا قَالُوا يَا أَبَنَا مُنِعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به الا ان يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدُخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخير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 ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أي شاء الله نرفع درجات من نشاء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 قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن خذ الا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن اباكم قد أخذ عليكم موثقا قد عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف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 قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَذْثِي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ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 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قالوا Allah, l'قد ameth Ray ben Allah وَإِن Qaliyna wa in Quna l'kha gitu?" Qala la tathrib Vaticumul Yemoon Yagfrur Hubble اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين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 فَلَمَّا آنَجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا We will forgive you for our sins, because we were in the wrong place. He said,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 من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو, هو العليم الحكيم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 that مِنْ powiedzieć, to yourself the two hundred two hundred вос stabilils وَهُمْ come on!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 أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قل هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء